طفولتنا بإسلام الكرامة تعلمنا البسالة والشامه تعلمنا بأن الصبر نصر إذا جر اللعير لنا لآمه طفولتنا بإسلام الكرامة تعلمنا البسالة والشامه تعلمنا بأن الصبر نصر إذا جر اللعير لنا لآمه تمسكنا بالله تمسك الله الله حتى أعين الطالب نبي الندامة. ولا والله لن نرضى دينا إذا رسم العدو لنا نظامة إذا رسم العدو لنا نظامة ولا والله لن نرضى تباعد دين فينا حرامة سنمضي لا نبالي بالمنايا فإن الموت أوعيش الكرامة ولا والله لن نرضى تباعد دين فينا حرامة سنمضي لا نبالي بالمنايا إن من موت او عيشه كرامه صنعنا جندنا في ونصنع للقليت الزعامة تخطى هامة جوزا لعزمة يدك ما ينزعه زمامة يدك الظلم ينزعه زمامة بزهر قد توشح ورايات الجهاد مضت أمامة جيوش الفت قد وثبت وهذا جواد العز من ينوي نجامة بزهر قد توشح للمعالي ورايات الجهاد مضت جيوش الفتح قد وتبت وهذا جواد العز من ينوي نجام فتائبنا تجرب العرب حربا تهز الكون تتبعه حطاما فأخبر خصمنا أنهاء ضربنا منهم في كل هامة طلبنا منهم في كل هامة إن تحدوا في حصون وفي الهيجاء أجبل من نعامة فلا خير لنا والعيش ذل وعمرنا تساقينا حمامة مسود إن تحدوا في حصون وفي الهيجاء أجمل من نعامة. لا خيرا لنا والعيش ذن وعمرا ما تساقينا حماما فصبرا يا بلادي يا فناتي نشع النور لا نرضى ظلاما إذا رفع عنك زر شعار حب فأين السلم فأين السلم فأين السلم هل دبحو